Bismillah ar-Rahman rahim Iqra' bismi rabbi kalladzi khalak Khalak al-insan min alaqa Iqra' wa rabbu kallakram Al-lazi bil-qalam Al-lam كلا إن الإنسان ليطغى أرآه مستغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت ان كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفع بالناصية ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب